اصحى ولا ن س ى صلاتي والرب يشرحلي صدري اقبل امي, أقبل أمي وابويا واصحي اختي واخويا واكل معاهم فطور أ ق ب ل أ م ي وابويا واصحي اختي وخويا و ك ل معاهم فطوري واروح مدرستي بدري ي خ ل و في ا ل م د ر س ة ما شافه لاني في كل درس راغب أ ق ع د مؤدب وهادي و ا س أ ل إ ذ ا كنت مدري في ا ل م د ر س ة ما ش ا غ ب لاني في كل درس راغب أ ق ع د مؤدب وهادي و ا س أ ل إ ذ ا كنت مدري أ ط ي ع واسمع مدرسي 「あっ!」 و ت غ د ى واقعد أ ذ ا ك ر والعب ولكن عقدري إ ذ ا انتصف بنهاري أ ر ج ع لبيتي وداري أ ت غ د ى واقعد أ ذ ا ك ر والعب ولكن عقدري و إ ذ ا مسائي ضواني أ ق ع د مع اهلي واخواني العب معاهم و س و ل ف و ت ع ش وانا بدري مجود レジェンド